بسم الله لا إله إلا قدمتم ما هي ضوابط وحدود استشهاد الطالب في بحوثه بمقالات المخالفين من المعاصرين أو القدامين. بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. الأصل أن في الصحيح غنية عن الضعيف. الأصل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 كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف نعم لا يوجد حق في المتاخرين إلا وفي في السلف في عباراتهم ما يدل عليه لا يمكن هذا إذا كان في المتاخرين من العلم ما بالك بمن خالف الحق إن كان عنده حق قطعا هو موجود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 واجتهد في البحث مرة بعد مرة وزد في ذلك حتى تستنفذ الوسعة والطاقة ولا يمكن أنا لا أتصور أن يوجد عنده مخالف شيء من الحق لا يوجد عنده الحق أبدا لا أتصور لا يمكن وهذا يكون شيء مستحيل تماما فلا تفعل كما قلنا إلا إذا كاد المقتضي للجواب عن شبهة أوردها أو البحث يقتضي إرادة كلامه مع الجواب عنه بارك الله فيك نعم